الحمد لله الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا معقب لحكمه وهو الولي الحميد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو البطش الشديد واشهد ان محمدا عبده ورسوله جعل الله رزقه تحت ظل رمحه وبعثه بالكتاب والحديد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الى يوم المزيد وبعد معاشر المسلمين اوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي الحصن الشديد والامان الاكيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله فهو حسبه ايها الاحبه اقراوا كتاب ربكم ففيه خبر من قبلكم ونبؤ من بعدكم فيه العبره والسنن وتصريف الايات لتستبين سبيل المجرمين والمنافقين ايها المسلمون كتاب الله مليء باخبار السابقين المجرمين وسنته سبحانه فيهم وفيه ان وفيه ان السنن الالهيه واحده ونواميسه في الكون واحده وسبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ايها المسلمون لقد بين الله تعالى للمسلمين اجمع من ذبزوقا من ذبزوق نجمه منذ بزوغ نجمه ايها المسلمون لقد بين الله تعالى للمسلمين اجمع منذ بزوغ نجم منذ بزوغ نجمه اعدائه المتربصين به وصنفهم وبين لنا صفاتهم منذ عصر النبوه الخاتمه مرورا بالنبوات المتقدمه في تاريخ الرسل اجمع عليهم السلام بين سبحانه وتعالى اولئك الاعداء الجليه والخفي وبين معسكر الكفر المتربص بالمؤمنين وحث على التصدي لهم وعدم موالاتهم والوقوف في صفهم وبين المعسكر الاخر الخفي من المنافقين مدعي الاسلام والايمان الذين يقفون طابورا خامسا للاعداء ينفذون مخططاتهم ويحيكون المؤامرات للاسلام ويلبسون ويلبسون ويلبسون لبوسه بينا ان اولئك هم العدو فاحذرهم انهم المنافقون مدعو الاسلام اللابسون لللبوسه وهم قد خلعوا والزاعمون الدخول في ساحته وهم قد خرجوا منها وان اوضح مثال واجلى عنوان للنفاق اولئك الروافض مدعي مدعو محبه اهل البيت الغالون في حبهم في زعمهم وهم المتنقصون لهم الرامون لهم بانواع النقائص والاثام اسس مذهبهم يهودي ورعته يداه ورعته يداه ثم خمد وظهر اخرى ورعته ايدي الخونة والمارقين من المجوس ثم ضعف وتولته ايد مجوسيه باطنيه قرمطيه كافره مارقه ثم ظهر على ايدي الصفويين في ايران على يد اسماعيل ابن حيدرٍ الصفوي حينما كانت الدولة العُثمانية في بداية عهدها وأوجِز دهارها تحكمُ دُول الإسلام وتتغلغلُ جيوشَها فاتحةً لأوروبا حينما كان ذلك طعنَها هذا الصفويُّ في خاصِرتها سنة تسعمائةٍ وسبعةٍ للهجرة حينما استولى على إيران واعلن المذهب الرافضي الاثني عشري مذهبا عاما للبلاد وكان الرافضه لا يشكلون في ذلك الوقت لا يشكلون عشر اهل ايران اسس هذا المذهب الخليط من عفونات فكريه وسوءات عقديه مذهب ظاهره حب اهل البيت وحقيقته الطعن في الاسلام ونبي الاسلام واصحابه صلى الله عليه وسلم والغلو والغلو في الائمه والقول بتحريف القران وتقديس وتقديس القبور وعقائد باطنه مشابهه لعقائد اليهود والنصارى والمجوس ظهرت هذه الدوله الصفويه في ايران وتوسعت حتى استولت على العراق درب هذا الصفوي جيشا فتاكا هدفه القضاء على كل من رفض التشيع فاعمل سيفه في اهل السنه قتلا قتلا وتمثيلا لا يفرق بين صغير ولا كبير ولا بين رجل او امراه كان يستقصد العلماء والعباد بالقتل والتنكيل وارتكب مجازر مروعه ومشاهد فظيعه من بقر البطون وقطع الانوف وحرق الجثث وهدم المساجد حتى ذكرت بعض المصادر الشيعيه للسنيه ذكرت بعض المصادر الشيعيه للسنيه انه قتل في تلك الحقبه اكثر من مليون مسلم سني تحرك شيوخهم في ذلك الوقت تجوب تجوب الطرقات صوب بغداد وقتلوا اهلها مقتله عظيمه وخربوا دور العلم واحرقوا المساجد بل قتلوا كل من ينتسب الى ذريه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وذنب اولئك لانهم احفاد خالد الذي فتح العراق وفارس حتى وصلوا حتى وصلوا في وقاحتهم الى نبش القبور وصلت الاخبار الى الخلافه والدوله العثمانيه المشغوله بجهاد الصليبيين في قلب اوروبا فاضطروا الى عقد المعاهدات والصلح مع تلك الدول والرجوع الى العدو الذي طعنهم من الخلف ووقعت بينهم معركه شهيره قويه طويله اسمها جالديران انتهت بانتصار العثمانيين السنه على الصفويين وخروج الصفويين الرافضه من ارض من ارض العراق ولكن الخبثاء ولكن الخبثاء المارقين استنجدوا بملوك اوروبا وعقدوا معهم اتفاقيات ضد الخلافه العثمانيه وكان النصارى في ذلك الوقت يمدونهم بالسلاح والعتاد واستمرت الطعنات استمرت الطعنات الصفويه ضد الخلافه الاسلاميه العثمانيه السنيه طوال عهد الصفويين والذي دام 250 سنه وتسببت تسببت هذه المؤامرات بامرين خطيرين الاول اعاقه الفتوحات الاسلاميه في ذلك الوقت يقول احد المستشرقين لولا الصفوي لولا الصفويين لكنا اليوم لكنا اليوم في فرنسا وبلجيكا واوروبا نقرا القران كالجزائريين والامر الثاني الذي سببه الصفويون التحالفات التي عقدتها الدول الاوروبيه معهم والتسهيلات التي منحوها لهم من اسقاط الضرائب وفتح المواني شكلت هذه بدايه الاستعمار الغربي على بلاد المسلمين وها هم الصفويون مره اخرى ها هم الصفويون الجدد مره اخرى في ايران يتحالفون مع كل عدو لقتل اهل السنه والتنفس عن احقادهم ضد اهل السنه في كل مكان ها هم اهل السنه في العراق يذبحون من الوريد الى الوريد ويهجرون من بلدانهم وييبادون ويتفنن الرافضه في تعذيبهم بالقتل والتحريق وصب المواد الحارقه عليهم وخرق اجسادهم بالمخاريق وغيرها سارت هذه العصابات على نهج اسلافهم حذو القذى بالقذى في الاجرام والحقد وها هم اخواننا السنه في سوريا ينالون صنوف التعذيب والقهر والسحل على ايدي النصيريه الباطنه وحلفائهم وحلفائهم من الحرس الثوري في ايران وكم شاهدتم وشاهد العالم اجمع من صور تدمل فؤاد لاولائك المستضعفين لاولائك المستضعفين ميشو يخن وعجائز واطفال يبيدوا بالكيماويات على ايدي الحانقين المارقين والله والله لقد تعدت جرائمهم جرائم النصارى واليهود ومجازرهم مجازر الكفره الهمج ان هؤلاء الباطنيه الرافضه ان هؤلاء الباطنيه الرافضه لا يئلون في مؤمن الا ولا ذمه دينهم دينهم وعقيدتهم مليئه بالتحريض على اهل السنه وان اهل السنه شر من الكفره من اليهود والنصارى وانهم في عقيدتهم يجوز قتلهم بل يجوز حرقهم بل يجوز سلبهم واستباحه اعراضهم اعاذ الامه منهم ونصرنا عليهم وشفى صدور غيظ قلوب المؤمنين انه على ذلك قدير وبالاجابه جدير اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله ناصر المؤمنين وهازم الكافرين والمنافقين احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله والحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد عباد الله ها هم الصفويون الجدد يتوسعون في العالم الاسلامي على حساب اهل السنه فينشرون مذهبهم الخبيث بالمال والاغراء والجنس في بلاد المسلمين الفقيره في افريقيا واندونيسيا وغيرها والغرب يعجبه ذلك لان دينهم يوالي الكافرين ولكن الادها والاطم حينما يبسط هؤلاء الرافضه نفوذهم في العراق مقتلين وفي سوريا مستبيحين وفي لبنان مستغلين ويتجهون الى اليمن يتجهون الى اليمن السعيد ممتطين دوابهم الحوثيه وعملاءهم الهمجيه فيمدون اتباعهم الحوثيين الذين هم صنيعتهم وتربوا في حوزاتهم يمدونهم بالمال والسلاح فيقتل اولئك الهمج الرعاع يقتل اولئك الهمج الرعاع من الحوثيين يقتلون طلبة القران والسنه واهل الحديث السنه كما حصل ذلك في شهور مضت في مدينه دماج اليمنيه ثم يهددون اهل السنه مع حلفائهم الايرانيين في الخليج ثم يستولون على الحكم في اليمن بمساعده العملاء ويقتلون كل من يعترض لهم من اهل السنه هذا التطور الخطير هذا التطور الخطير المحدق باهل السنه في بلادنا الغاليه لا بد له من حزم يوقف اطماع الصفويين الحوثيين ويعيد ويعيد لأهل السنه في اليمن مكانتهم بعد استنجادهم بأهل الحرمين وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر هذا الحزم في عاصفه الحزم يثلج صدور المؤمنين الذين ضاقت صدورهم بتوسع اولئك الرافضه في ارض الايمان كما وصفها صلى الله عليه وسلم الايمان يمان والحكمه يمانيه فنسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يخزي الرافضه المارقين واعوانهم من الكفره والملحدين ونساله سبحانه وتعالى ان ينصر اهل السنه في كل مكان وان يمكن لهم اللهم انصر كتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر كتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم مكن لعبادك المؤمنين اللهم عليك بالشيعة الرافضة ومن شايعهم والنصارى ومن ناصرهم واليهود ومن هاودهم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبي الرحمة ونبي الملحمة محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه اجمعين وصلي عليه وعلى اله واصحابه الاطهار من المهاجرين والانصار اللهم العن من لعنهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنته صلى الله عليه وسلم وتوفنا شهدا اعلى ملته زائدين عن حياضه اللهم يا حي يا قيوم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 اللهم اكذف العزه في قلوبهم اللهم اكذف العزه في قلوبهم اللهم انصرهم بالاسلام وانصر الاسلام بهم يا رب العالمين اللهم ايد بنصرك جند الاسلام في اليمن وايد بنصرك جند الاسلام في الشام وايد بنصرك جند الاسلام في العراق اللهم أيد اللهم أيد بنصرك جند الاسلام في كل مكان اللهم يا حي يا قيوم ارفع رايه من رفع اسمك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم أيد بنصرك امامنا اللهم أيد بنصرك امامنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر به المستضعفين اللهم انصر به المستضعفين اللهم انصر به المستضعفين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله